وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتا أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن قال على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين